بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجمعين ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر جمادى الأولى من العام الثلاثين بعد الأربعمائة والآلف اللجرة في درسنا السابع والعشرين من شرح كتاب الاعتصام هذه الفصول التي نحن مقدمون على دراستها ليلى أيها الأحبة لإمامنا الشاطبي رحمه الله لمسات جيدة وسيرد أيضا بعض المؤاخذات كما هي عادة البشر كما قلنا أبى الله أن تكون الأصمة إلا لمن عصمه الله تبارك وتعالى وهذا المرهج أيها الأحبة دائما أحب أن أؤكد عليه أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد وليس هناك إنسان كل كلامه مقبول وليس هناك إنسان يرد كلامه خاصة أنا أتكلف في مجال العلماء كلامي في مجال العلماء وطلاب العلم ما وجد الإنسان من خير فيقبله وما وجد من غير يرد هذا الغير وطالب العلم يكون كالنحلة تقع على كل زهرة لكنها لا تفرج للناس إلا الشفاء للناس قال رحمه الله ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آرفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ فلنبني عليه فنقول قد فهم قوم من أحوار السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشجدون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا، فأقر هؤلاء الشدة والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، وحدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما، وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية فرشحوا بذلك ملتزموه، فأفضل أمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى ال إكر المفروض من السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه إلى الآخرة أحدهما سهل والآخر صعب وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس كالذي يجد للطهارة معين ساخن وبارد فيتحرى البارد الشأق استعماله ويترك الآخر فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد فالشارع لم يرضى بشرعية مثله وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فصار متبعا لهواه ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدل لكم على ما يمحو الله به الخطأ والخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند الكريهات. انتبهوا معي ولا حظ. الشيخ رحمه الله يقول لما كان عندنا أصل لا يختلف عليه اثنان أصل دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول صلى الله عليه وسلم وهو أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة في هذا الدين ما جعل علينا في هذا الدين من حرج. يقول إن بعض الناس رأى بعض أحوال بعض السلف أو رأى بعض الإطلاقات الشرعية أو نظر إلى بعض الطرق الموصلة إلى الله فيصدد أن منها ما هو سهل ومنها ما هو صعب فيلزم نفسه الصعب فلو أكتفى بهذا لكان اجتهاده لنفسه لكنه يقول يزيد على هذا أمرا آخر بأن يلزم الناس بهذا وأن يرى أن من لم يتخذ الطريق الصعب في الوصول إلى الله فهو مقصر قد يكون محروم قال فهذا أمر مردود على صاحبه وفرض لهذا بمثال نبينا صلى الله عليه وسلم بينا أن مما ينحو الله به الخطايا إسباغ الوضوء عند الكرهات يعني مثلا نسافة فصل الشتاء ولا عندها أي وسيلة يسخن بها الماء فإذا أسبغ وضوءه مع صعوبة هذا على النفس البشرية يؤجر على هذا ولا ما يؤجر يؤجر يقول الشيخ طيب لكن إنسان عنده ماء ساخن أو دافي وعنده ماء بارد يحمل النص النظوي على أنك لا تأخذ إلا البارد وإن, فع... وإن لم تفعل هذا فأنت مقصر يقول هذا ليس من الفقه في الدين بصحيح لأن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأصول الثابتة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيس أيسرهما ما لم يكن إثمار فإن كان فهو أبعد الناس صلى الله عليه وسلم على الإثم فمن قال لك كيف تستشهد بحديث غير محله؟ الحديث لا ينطبق على فعلك وأنت تترك الماء الساخن وتبتجه الماء البارد وتريد انتزم غيرك بأنه لا يأخذ إلا الماء البارد لتتحقق هذه المشاقة لا لو أنك أخذت الماء الدافي وتوضعت منه وخشعته في صلاتك لكان لك خير وأجر عظيم جدا الحديث يحمل على الإنسان ما عنده إلا ماء بارد ما في خير ما في تصغير ونأبد أن يتوضى لصلاته فجاء الشارع اللي يرفع من همة هذا المكلف فيقول له ان من ما يعظم اجرك في هذا الموقف وفي هذا هذه العبادة ان تسبغ الوضوء على كراهته على نفسك مع اشدة برودته لكن هل في الشارع لو ان عندك ماء ساخن ان تأخذ الماء الساخن والتوظى ما هل فلماذا انت تزيد على الشارع قال اذا هذا متبع لهواه الذي يلزم الناس بالاشد ويرى أن من لم يأخذ الأشد فهو مقصر وقد يكون معروف قال هذا متبع لهواه فقد صدقه رحمه الله في هذا قال فصار متبعا لهواه ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات تسمعه الوضوء عند الكرهات الحديث من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر وذلك بإكراه النفس ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها لأننا نقول لا دليل في الحديث على ما قلتم وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجده سخنا فلا يمنعه شدة برده عن كمال الاسباق وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضي بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد ولو سلم أن الحديث يكتضيه لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه وهي قطعية وخبر الواحد ظني فلا تعارض بينهما هنا كلام الشيخ الشاطئ رحمه الله كلام سليم سديد إلا في رقطة واحدة لما عرج على كلمة إن الحديث إذا كان خبر واحد فهو ظني لا يعمل به هذا كلام ليقول الشيخ سعد صلى الله خير تعليق جيد يا إخوة كررنا عدة مرات في دروس سابقة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا ثبت وجب العمل به عقيدة كان أو حكما أو أخلاقا أو أي أمر من أمور الشرع ولو كان حديث أحاد وقلنا أن حديث الأحاد هي أكثر أمور الشريعة وقد أشار المعادة للإقتصاد الخير قال يعني الله يقول استشهد الشهدين الشهدين بهم تراق الدماء وتستباح الأموال والفروج فهل يمكن يقبل في شرع الله ما هو ظني صحيح هذا الكلام ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث معاد كما تعلمون قد أشضع إليه عدة مرات لما أرسله إلى اليمن ومعاد واحد ولا عشرة واحد فإذا أخذنا ثم قلنا أنه لم تصل درجة الأحاديث المتواترة في الشريعة إلا إلى قرابة ثلاثمائة وبضعة عشر حديث فهل يعقل أن تعطل كل أحكام الله باسم هذا خبر أحد ظني الدلالة وقد كنا وكررنا أن تقسيم الدلالات إلى دلالة ظنية وإلى دلالة قطعية ليس هذا منهجه أو منبعه هذا التقسيم ليس تقسيما سنيا في أصله وإنما هو تقسيما معتزليا ولكن مع الأسف أنطل أنطلت هذه المصطلحات على كثير من أهل السنة فاستخدموها وانساقوا وراءها وإلا في حقيقة الوضع ليست من منهج سلف الأمة تقسيم الدلالة إلى قطعية وظنية هذا تقسيم اعتزالي في العصر إنما العبرة عند سلف الأمة بثبوت الخبر أو عدم ثبوته إذا ثبت وجب العمل به في أي أمر من أمور الشرع أعقاد أحكام أحكام نوافل فرائض أخلاق أداب يعمل خلاص ثبت الحديث أو مذهبي كما يقول الشافعي رحمه الله إذا ثبثت الحديث وهو مذهبي قال فلا تعرض بينهما الاتفاق على تقديم القطعي ومثل الحديث قول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مقمصة في سبيل الله الآية ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفضاه لمجرد التشديد لا لغرض سواه فهو من النمط فهو من النمط المذكور فوقه لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف هذا كلام صحيح يعني الذين أكل الخشن وقد أكل صلى الله عليه وسلم الخشن ما في موجود غيره ما في موجود غيره لكن إذا أن الله أوجد وأكل صلى الله عليه وسلم لما تيسر من الأطعمة ما هو ناعم مثل الحلوى والعسل أكلها صلى الله عليه وسلم فهو ما تكلف شيء غير موجود ولا أمتنع عن شيء أحله الله وهو موجود فالذين يلزمون الناس بالخشن من الملابس من يقولون هذا هو السنة هذا ليس صحيح هذا الله يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات فسمها إيش طيبات إنما الذي يحذر أن تتكلف في الحصول عليها وأن تبالغ فيها وأن تسرف أيضا فيها المؤمن كيس فطن إن اشتدت الأمم صبر على ما هو موجود وإن فتح الله عليه ويسر لهم من الخير ومن الطيبات أكل من الطيبات وشكر لربها الذي أرعى عليه هل هو مقتضى الفترة؟ قال ومن ذلك الاقتصار من المعقول على أخشنه وأفضعيه لمجرد التشديد لا لغرض سواه فهو من النمط المذكور فوق لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف وهو أيضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيبة إذا وجده وكان يحب الحلوى الحلواء العسل ويعجبه لحم الزراع ويستعذب له الماء فأين التشديد من هذا ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا انتبه هنا لفتة جيدة هذه الآية قد يستشهد بها البعض أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لها توجيه غير ما يقصده من يريد أن يشبه على الناس قال لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح إذن الذي أسرف في الطيبات وخرج عن الحد المباح هنا يقال له إيش أرغبتم طيباتكم قال لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح بدل ما تقدم فإذن الاكتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع وقد مر ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم الآية ومن ذلك الاكتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه ها انتبهت ترى الشيطان يا أخوان يشتغل على عدة محاور إن رأى أن الإنسان ممكن أن يغزى من الطيبات ومن أمور التساهل غزاه من هذا الباب وإن رأى أن هذا الباب ما يستطيع له غزاه من جهات التشدد والتنطع فالشيطان له مكر مع الإنسان حتى ورد في بعض العذار أنه لا يفتح للإنسان سبعين بابا من أبواب الخير ليتوصل إلى باب واحد من أبواب الشر قال وقدروي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن عبي طالب رضي الله عنه أعدني على أخي عاصم قال ما باله قال لبس العباء يريد النسك فقال علي رضي الله عنه علي به فأتي به مؤتزرا بعباعة مرتديا بالأخرى شعث الرأس والنخية فعبس في وجهه وقال ويحك أما استحييت من أهلك أما رحمت ولدك أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تلال منها شيئا بل أنت أهون على الله من ذلك. أما سمعت الله يقول في كتابه: والرب وضعها للأنام إلى قوله: يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. أفطر الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه ويحمد الله عليه فيذيبهم عليه. وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول. قال عاصم: فما بالك في خشونة مأكلك وخشورة ملبسك؟ يعني علي زجر عاصم قال لا طيب أنت أكلك خشن ومالبسك خشن قال ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس طبعا سناد فيه أقول لكن معنى الكلام صحيح لأننا قد كنا في دروس سابقة إن سلف الأمة ما كان يرونه في حقهم سهلا هو في حق غيرهم إيشه يعني إذا قارنت عبادات الرعيم الأول العبادات من جاءت بعدهم فرق كبير جدا لكن المعول عليه والحكم في الأمور كلها فعل من؟ فعل نبينا صلى الله عليه وسلم قال فتأملوا كيف لم يطالب الله العبادة بترك الملذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتأت على الشارع قطفت تحت هذا الكلام وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة وإن ممتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره كالامتناع من التوسع من التوسع لضيق الحلال في يده أو لأن التناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع أو لأن في المتناول وجه شبه تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في أنفسها وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات والحمد لله إذن معنى هذا الكلام إن ما قد يراه إنسان لأمر ظهر له ألزم به نفسه لكن ما ألزم به غيره ما على حجه أضرب لكم مثال يكرب المثال ورع الإنسان إذا تورع الإنسان من أمر الحلال المباح هل هذا دليل يجيز له فعله هذا أن يمنع هذا المباح الحلال على غيره لا أنت لو تتورع منه شيء خلي نفسك لكن مسألة التحريل والتحريم مر معنا في الدرس الماضي ما التحليل والتحريم حق حق الله هذا حق لا يشارك ربنا فيه غيره التحليل والتحريم شيء من أمور الألوهية من أمور التشريع مختصة بربنا تبارك وتعالى فما أحله الله أو أحله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يحرمه بدليل من عنده أو باجتهاد من عنده قضايا الأشخاص وقضايا الأحوال الشاطبي ترى رجل موسطق رحمه الله يقول قد يفطن هذا الممتنع عن أمر لعلة ظهرت له ولا ظهرت لك فألزم نفسه بالإمتنام ولم يلزمك كأنت فلا تجعل فعله حجة في الملح على الآخرين ولهذا تعلموني أخوة أن كثرة الأسئلة أنها جعل عبر إيش بإنهي عنها لأنها خاصة وقت نزول الوحي لأن من الأسئلة ما يتسبب في إيش في تحريم شيء على الناس ولهذا كان الصحاب رضي الله عنه يفرحون بالعرابي إذا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهابون يعني ويوقرون صلى الله عليه وسلم والله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم فيقول ال ال ال ال الاختجاج بأحوال الناس أو ما ظهر لبعض الصالحين فامتنع أو منع نفسه لهذا العمر الذي حرفه لا تجعلها أنت الآخر حجّة في منع عباد الله والتعليل والتحريم عليهم. قالوا من ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحمريها على ذلك في كل شيء من غير استثناء فهو من قبيل التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء ونهمة النفس وتمتعها والاستعدادها، فلو كان مخالفتها ضرّا لشرع ولا الناس إلى تركه؟ فلم يكن مباحا بل مندوب التركي أو مكروه الفعل وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور كما جعل في الأوامر إذا امتزلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة ولو شاء لم يفعل وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاءاً على أخلاف الأول ليكون جميع ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال حط خط تحت التعليل ليكون ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال إذا التعليل الذي ورد أو الأشياء التي وضعت مرتبة على الأوامر وما ورد عليها من أجور ما ورد عليها من حسنات ما ورد عليها من فضائل هذا يكون حاديا للنفس على الاستمرار عليها كذلك النواهي من من امتنع وانتهى عما نهى الله عنه كيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه على هذا أيضا أجورا وأشياء وبالمقابل من ترك الأوامر وارتكب النواهي جاء عليه الجزاء الرادع سواء في الدنيا أو في الآخرة، فهذه الأمور كلها تكون إيش عادية على نهض العزائم المكلفين، لأن النفس جبلت على أنها تحب ما يرغبها، ماي، وأيضا النفس لأنها أمرة بالسوء وضع الزجر ووضع العقوبة لها إذا ارتكبت حتى ترتدع، ولهذا قال الشاعر والنفس إيش كطفلي. إذا ما فتمت الطفل يستمرت الحياة أربعة لازم أصل تفتمها والنفس البشرية كذلك فالحكيم العليم الخبير الذي خلقها والعدرة بها وضع لها في الأوامر والأشياء ما يرغبها فتنهب ووضع لها إذا ارتكبت النواهي ما يسجرها ويؤذبها لأنها لا ترتد إلا بهذا قال حتى إنه وضع لأهل الامتثال المتابرين على متابعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعجلهم اللذات الدنيا شيء حتى يكون سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها يذكر هذا بكلمة شيخ الإسلام رحمه الله لما كان ملتزنا بلذة الطاعة والمناجاه وهو في سجنه وزارة تلميذه ابن القيم قال له والله إننا في سعادة لو يعلم عنها أبناء الملوك وأبناء الملوك اللي جالدون عليها بالسيوف السعادة أكل وشرب ولا لذة إيش لذة المناجح فاللذة قد يعني قد تكون بأمر محسوس وقد تكون بأمر غير محسوس. قال حتى يكون حتى يكون سبب الاستلاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها فيخص على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبله على تعامله إلا بالمشقة المنية عنها فإذا سقطت سقط النهي بل تأملوا كيف وضع الأطعمة على اختلافها لذات المختلفات الألوان وللأشربة كذلك وللوقاع الموضوع سبب الاكتساب العيالي وهو أشد تاعبا على النفس لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول كوضع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم على سائر الناس في الأمور العظام وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا وإذا كان كذلك فأين هذا الوضع الكريم من الرب اللطيف الخبير؟ فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته فيأخذ بالعشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصل والطريق الأخص هل هذا كله إلا غاية في جهاله وتلف في تيه الضلالة عافانا الله من ذلك بفضله هذا كلام وجيه كلام صحيح لا تشدد بأمر لم يشدده الله عليك وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أقوام من قبلنا تشددوا فهاهم أولئك في الصوامع بقاياهم ونهى عن الترتطع وتعلموا الحديث صلى الله عليه وسلم وهو في يوم الحج الأكبر في مسألة لقط الحصيات ولما لا لقط عليها ابن عباس ونهاه عن الغلو فإنما أهلك من كان قبركم الغلو كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الشيخ فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل أو يظهر منها تنطع أو تكلف فإما يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح رضي الله عنهم أو من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لباتي الرأي كما تقدم إيش اللي قلناه؟ أن قد يكون له علة، قد يكون أخذ نفسه بيورع، قد يكون رأى نفسه إنه في موضع قدوة فلا بد أن ينظر إلى ضعف الناس كما قال علي. يعني هل إذا كان من الصرف؟ وإذا كان الثاني فلا حجة فيه وإنما الحجة في المتقدين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة خمسة في التشجيع على النفس في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سوى. قال رحمه الله قد يكون أصل العموم مشروعا قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذراع ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره هذا منحا آخر يريد أن ينبهك له حتى لا يبقي رحمه الله فيما يتعلق بالبدعة وأحكامها وما يلتبس بها وما يشتبه بها أي شيء ولهذا كما قلنا في أول درس أن هذا الإمام وهذا الكتاب رائد في هذا العلم كل من كتب بعده فهو عالة عليه رحمه الله قال وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية يعني عمل إيش؟ مندوب فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهرا له دائما بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحيح لا إشكال فيه يعني إذا أظهر العمل لكن على غير أمر كما قلنا أنه يستمر لازم لازم لازم إليني يظن أن هذا المندوب أصبح إيس واجبا أو فرضا هذا لا إشكال فيه وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت وقوله أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلى المكتوبة فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس حتى قالوا إن النافرة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة يعني وصل بعض أهل العلم الى ان قال ان ما فعله في البيت افضل من اعياده ليه خشيت ايش خشيت الرياء خشيت الرياء واحد غيره خشيت ان يأتي من يقتدي بهذا ومداومته على هذا في المسجد انها ايش انها لا تؤدى الا في المسجد او كأن ادائها في المسجد افضل من ادائها وهذا مع الاسف هذا حال أكثر الناس الآن هل نحن الآن نؤدي النوافل في البيوت مثل ما نؤديها في المساجد مع على هذه ظاهرة لا بد أن ننتبه لها قال بما اكتظاه ظاهر الحديث وجرى مجرى جرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والقصوف والاستسقاء وشبه ذلك فبقي ما سوى ذلك حكم الإخباء يعني يستثنى مثالة النوافل أو المندوبات مثل الاستسقاء ومثل العيدين يقول لا هذه لا بد من اجتماع الناس واعلانها للملأ قال فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وخف عليهم الاقتلاع بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام لأنه القدوة والأسوة ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن تقام جماعة في المساجد البتة ما عدا رمضان حسب ما تقدم ولا في البيوت دائما ويوقع ذلك في الزمان الأول في الفرط كقيام ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بات عند خالته ميمولة وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام قوموا, قوموا فلأصل لكم وما في الموطة من صلاة يرفع ما عمر هو موله أو خادم عمر اسمه يرفع ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى فمن فعله في بيته وقت ما فلا حرج وقد نص العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذكور وإذا وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقا فما ذكره تقييد الله وأظن ابن حبيب نقله عن مالك مقيدا فإذا اجتمع في النافرة أن تلتزم التزام الصنع الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود وأقيمت في الجماعة وكان ذلك في المساجد التي تقام فيها الفراير أو المواضع التي تقام فيها السعن الرواتب فذلك ابتدع انتبه معكم الشيخ يقول النوافل التي ندب الشارع إلى عملها كان السلف يتحرون أن يفعلون أين في بيوتهم لأن هذا أبعد من الرياء وغير ذلك من الأسباب لو تعمدت هذه النوافر أن تعمل جماعة في المساجد لكان ذلك إيش؟ ابتداء إذن ارجع للعنوان اللي في أول الفصل إيش قال أن العمل قد يكون في أصله مشروعا ولكن يصير جاريا مجراء البدعة من باب الزراع إذن هذه النافلة التي ندب الشارع الى عملها وان تعملها بمفردك في بيتك. اذا وصل الناس والشيخ الشاطبي يتكلم يا اخوان يتكلم ما يتكلم من فراغ يتكلم من واقع عصره الذي عاش فيه والبدع التي كانت في عصره اذا اخرجت هذه المندوبات او النوافل من كونها تؤدى في البيوت الى ادائها جماعة في المساجد انتقلت هنا من النجبي الى ايش اين وجه البدعة فيها اخراجها جهارا للناس في المساجد وجمع الناس عليها ان تكون جماعة ان تكون جماعة طبعا هو أستثنى في أول الكلام ما يتعلق في رمضان في التراويح وقلنا أن كلمة نعمة البدعة التي قال عمر أنها من ناحية اللغوية لأن أصل من صلى التراويح وشرع التراويح من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسمى البدعة وقد فعلها صلى الله عليه وسلم والمشارة. هو المشرح هو استثنى مسألة التراويح لو جاء أناس الآن وأخرجوا أو اجتهدوا أنهم في سنة وصلوها جماعة في مسجد لكان هذا عين الابتداع. الشيخ الشاطبي رحمه الله ما بيتكلم لك من فراغ سيأتيك أمدلة وسيأتيك شيء من واقع التاريخ عاشه رحمه الله يعني لا يلزم لك الآن إذا ما رئيس أحد يفعل هذا تقول كيف يحصل هذا يحصل الأهواء كثيرة والدليل عليه انه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولا التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموعي هكذا مجموعة ويرأتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعا يعني النجف لا الصلاة وعند يصلي الضعاء لكن يلا يجيما على عشر ولا عشرين وقالوا خلونا نصلي صلاة الضعاء جماعة في المسجد هذا يكون ايش يا اخوان بدعاء ولا ما هي بدعاء وين كان العمل في اصله ايش مشروع ولم هو مشروع صلاة الظحى ندب إليها الشارع ولا ما ندب إليها ندب لك ندب إليها تصلي كل يصلي الوحدة ويصلي في بيت الظحى ويصلى في المسجد عرضا بمفردي فلا بأسه فلا بذلك لكن جمع الناس في أمر مندوب وإقامة جماعة هذا يعتبر إيش ابتداء فلو إنسان جمع الناس لصلاة الضحى وأدوها جماعة لكانت هذه إيش بدعة طيب قال والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين لهم بإخسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا وإن, كان وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعا يعني جاء الندب مشروع لكن ما قال تجمعهم فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع ومعنى رأيه في التشريع يعني سيما الشاير ابتداع كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشريع فكيف إذا عارضه الدليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا الكلام اللي بأقرأه الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة قصطر هامة جدا جدا جدا اسمع ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واذب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة وضحت طيب فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا مثل ما غربنا مثلا بايش بايش صلاة صلاة الضحاب اذا اللي عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم واضب عليه واظهر في الجماعات يعتبر ايش سنة هذا لا اذكر لكن اللي اللي جاء بنازلة فاخرجها عما فعل عليه رسول صلى الله عليه وسلم وجمع الناس عليها خرج بها من السنة الى البدع طالة فالعمل بالنازلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة معنى هذا الكلام أن من ذهب إلى عمل مندوب لم يفعله صلى الله عليه وسلم في العلانية للناس فجاء هذا المكلف فجمع الناس عليه وألزمهم به أو حثهم على أدائه جماعة هذا يدخل في البدعة لأنه قد حف التشريع العوام سيتقدون أن هذا هو السنة وهي ليست في سنة ويعملون به على أن هذا رجل موضع قدوة ولو كان خطأ ما فعل فلان أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني فينزل هذا منزل التشريع في أذهان العوام الطغام الذين لا يبحثون عن دليل المسائل ولا عن أحكامها ولا عن ثبوتها من عدمه فيكون الضلال في التدين فينبغي أن تفضل لهذا الكلام؟ قال كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو في ما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد فهذ فهذا العمل في الأصل صحيحا فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح رضي الله عنهم في تركهم سننا قصدا لألا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها كما تقدم. إذن سلف الأمة عمدوا إلى أمور مندوبة أو مسنونة فعملوها سر أو تركوها خوف إيش اعتقاد الناس واعتقاد العوام انها سنة مؤكدة وانها فرض او حتم فيكون هذا الشريع وهذا من ثقهم رضي الله عنه قال ولاجله ايضا نهى اكثرهم عن اتباع الاثار شوف هذا الموضوع في درسنا اللي تكلمنا فيه في كتاب الشيخ عبد العزيز القاري قال ولأجله نهى أكثرهم عن اتباع الآثار كما خرج تحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد العسدي قال وافيت المنصر مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما انصرف إلى المدينة انصرفت معه فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها أرم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلى في قريش ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا فقال أين يذهب هؤلاء قالوا يأتون مسجد هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا من ادركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها وإلا فلا يتعمدها هذا هو الفقه فعلا شوف عمر رضي الله عنه يعني ما نهى انه ما يصلى فيها لكن قد يتجاك فرضا في مسجد صلى في صلى الله عليه وسلم او موضع صلى في صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل صلي فيه لكن ان تتعمد الذين يسافرون ويقولون روحوا الدور وين شجرة الحديبية وين بيعت الرضوات على سانة نصلي فيها هذا هو الابتداء في الدين اذا هذا الذي يرد به على صدينة الشيخ عبد العز القاري رحمه الله ويكفي بفعل عمر حجه رضي الله عنه وقال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل ترصوص يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بوئ تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة هذا كلام شوف قالها ابن وضاح فلا يأتي واحد يقول بس انتوا الوهابية علشان محمد بن عبدالرهاب قال ان هذا بدعا فاجعا بدعا لا شف علماء السنة من شرق ومن غرب ومن شمال ومن جنوب وقبل قرون وبعد قرون متفقين على امر التوحيد ما في خلاف بينهم في مسائل الاعتقاد ولله الحمد والمنه قال ابن وضاح ستسمع نصوص عجيبة جدا عن علماء المالكية وخاصة الامام دار ججاف رحمه الله هذا الامام العظيم في حرصه على حماية جلاب التوحيد رحمه الله قال ابن وضاح وكان مالك ابن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الأثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده ليه صح قباء فيه حديث من توضع في بيته وذهب إلى قباء فصلى إلى آخر الحديث طيب قال وسمعتم يذكرون أن السفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الأثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان قال بن وضاح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين فقد قال بعض من المضاء كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضاء ليش؟ أمر معروف عند الناس وكان منكر عند السبق لأن الناس تعودوا عليه صار كأنه هي سنة نعم قال وقد كان مالك يكره كل بدعه وإن كانت في خيط وجميع هذا ذريعة لألا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس بمشروع هذا الهدف وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة وكان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه وقال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء إلا أن مالك كان يكره مجيه خوفا من أن تتخذ سنة وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عشرة هنا يا مشايخ الشيخ سعد الحميد وفقه الله وجزاه خيرا أحط لكم عدة صفحات كل ما ورد في عشرة من التوسعة كل هذا لا يثبت لم يثبت في عاشوراء إلا الصيام، فقط وفي رقولات عن ابن القيم في صفحة 255 خمسة وعن الشيخ الإسلام أيضا في الصفحات التي بعدها ارجعوا لها. قال وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مرت بحديث التوسع علينا تعال شوراء قال لي حوق عليه ما نحوّق عليه يعني إيش؟ اجعل عليه دائرة هذا معروف عند العلماء إنه في بسالة الكتاب وأن هذا يضرب عليها أو امسحها أو ما يراد ذلك. قال حوق عليه قلت ولما ذلك ولما ذلك يا أبو محمد؟ قال خوفا من اتخاذ السنة. فهذه أمور جائزة ومنجبن إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة لأن اتخاذها سنة إنما هو بأي واضب الناس عليها مظهرين لها وهذا شأن السنة وإذا جرت مجرى السنة صارت من البدعي بلا شك. فإن قيل فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية؟ والظاهر منها أنها بدعة حقيقية، لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية، إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فصارت مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة، فإنها بدعة من غير إشكال. هذا إذا نظرنا إليها بمآلها، وإذا نظرنا إليها أولاً. فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلاء، فالجواب أن السؤال صحيح، إلا أن لوضعها أول النظرين، أحدهما من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها، والثاني من حيث صارت كسبب الموضوع لاعتقاد البدعه أو للعمل بها على غير السنة، فهي من هذا الوجه غير مشروعه، لأن وضع الأسباب للشارع لا للمكلف خففت هذا الكلام أخوان. لأن وضع الأسباب للشارع لالالمكلف والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس مثلا سببا لأن تتخذ سنة فوضع المكلف لها كذلك رأي غير مستند إلى الش مستند إلى الشرع فكان ابتداعا وهذا معنى كونها بدعه إضافية أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفته، فذلك بدعة حقيقية لا إضافية. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام فلا معنى للتكرار. طبعا عندكم ما في كلمة فلا، أنا أرى أنك تضيفها. يظهر أن سقطت من اتباع لما يقول وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام معنى للتكرار. يصير الكلام فلا قبل كلمة معنى حط كلمة إيش فلا فلا وإذا ثبت في الأمور مشروعة أنها قد تعد بدعا بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية فإنها قد يجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا لكن من جهتين فإن بدعة أصبح ولله الحمد تذكرونها اللي في الآذان وحكرة ابنته ومرته وغيره هو رجع يشير إليها فإن بدعة أصبح ولله الحمد في نداء الصبح ظاهرة ثم لما عمر بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما أشبهها كان تشريعها أولا يلزمه أن يعتقد فيها الوجوب أو السنة وهذا ابتداء ثاني إضافي ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعه من ثلاثة أوجه ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والتزمت وأما إذا خفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخف فيا الله ويا للمسلمين ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه وقال الله شرور أنفسنا بفضله خلص الشيخ رحمه الله إلى تنبيه لأمور قد تلتبس على طالب العلم ومن ذلك هي مسألة هامة جدا أن العمل قد يكون في أصله مشروعا ثم ينتقل بفعل المكلف على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي السلف الصالح ينقل هذا العمل المندوب أو المشروع ينقله إلى البدعة وضربنا لكم أمثلة مثل ذلك مثل صلاة الضحى مندوب إليها فلو نقلها إنسان من أمر مندوب إليها يفعله الإنسان في بيته أو يفعله في المسجد عرضا لو كان مارم بالمسجد ولا يتقصد يأتي المسجد بصلاة الضحى، لكن جاء من اجتهد فجمع الناس لأداء هذه المندوبة جماعة في مسجد أمام الناس، فهذا نقل هذا الأمر المندوب نقله إلى صورة بدعيه. هنا الشيخ بيتكلم عن واقعة نزلت عندهم في أنجلوس. فلا أدري هل ندينا عليها معظم النظرة من الوقت ولازم نقرأ كلام متصل فعلًا لأن ما ما يكفي الوقت هذا قريب عشرين صفحة إلى هنا نقف في درس الليلة صلى الله وسلم على عبد محمد وعلى آله وصحبه جماعين. <تصفيق> Ja. Nej. Ja.